بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضأت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عباب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليد كتب عليه أنه من تولاه فأمين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 ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجد مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم نخرجكم إفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يألم لكي لا يألم من بعد أي شيء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت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 تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يقن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم أَمَّن يَقْتَأِفُ الْيَوْمَ ضُرَّ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعِلُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا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 الارض والشمس والقمر والنجوم والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه الاباب ومن يهن الله فما له من مكرم ان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 وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَحِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كَرِجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا عُزِقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اليقضوا تفثهم واليوفون دورهم واليتطوفوا بالبيت الاتيق ذلك وَمِنْهُ أَضْمَحُ رَمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْفَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حنا فاء لله غير مشتكين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ رَمِيٌّ وَأَضْمَشَاءِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسمّن ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمتها جعلنا من سكن ليذكر رسم الله ليذكر رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبّتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصادقين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما غزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شأ خير، فذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فقلو منها وأطعم البانة والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون، لي ينال الله لحومها ولا دماء.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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله آقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا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 فهي خاوية على أرشها وبئر مهطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض بتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تأمل أبصار ولكن تأمل قلوب التي في الصدور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 قبلك منه رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله نزلا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخل النوم مدخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لا خوف غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَاءَ نَا مُنْسَكًا أُمَنَاسُهُ فَلَا يُنَازِعُ وإنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لألا هدى مستقيم وإن جادلوك فأقول الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 وإذا تتثى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يجلون عليهم آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ ۗ نَاهِيَةٌ عَذَابَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ النَّصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَإِنْ يَسْلُبُهُ الْبَابُ شَيْءٌ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ضَرْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدِرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ أَزِيزٌ اللَّهُ يَسْتَغْفِرُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عُشْوَلَهُ وَمِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْوا أَصْحَبَ الْعُمُورِ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير